ليس البراء واللوج هم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وأت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضّرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عليكم القصاص في القتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعبد بالعبدِ والأُنثى بالأُنثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيئاً فاتباعٌ بالمَعروفِ وأداءٌ إليه بإحسان ذلك تَرْجُعُهُ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 الذين آمنوا قُتِبَ عليكم الصيام كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ الْأُخَرِ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 أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني, فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم ويجبون عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 أَيَاتِهِ لِلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُ لِتَأْكُلُ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ